نواصل القراءة في موضوع تفوهه ونشأته واتصاله بكل آه، وكقوله يجيب أبو زيد الأنصاري على كتاب كان كتبه إليه شكلت إلى مجانينكم فأأشكو إليك مجانيننا لأن كان أقداركم قد نمو لا أقدر لا أقدر وأنت ضمن عندنا فلو المعافاة كنا كهم.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 فتراه ينصب الرفع وما كان من خفض ومن نصب رفع يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الاعراب فيه وصنع والذي يعرفه يقرأه فإذا ما شك في حرف رجع ناظرا فيه وفي اعرابه. فإذا ما عرف اللحن صدع كم وضيع رفع النحو وكم من شريف قد رايناه وضع فهما فيه سواء عندكم ليست السنه فينا كالبدع هذه الأشعار كلها انتبهت حقا أنها له ليست شعرا بالمعنى الصحيح. تبدو عليها نسحة التكلف والتقسيم المنطقي وهذا من طبع العلماء. وأؤمن ليس من طبعه أو ليس من طبقيه قول الشعر منهم كالكسائي على العكس من الأبيات الأولى التي يشكو فيها العبة والتي يسدها الخطيب البغدادي. بأنها أبيات جيات ولذلك يغلب على الظن أنها مجسوسة عليه ويمكن أن تعزى إلى شاعر ناجم خليع كأبي مواس مثلا وقد قال ممكتوم مكتون عنها هذا من كبح القول لا سيما في خطاب الخلفاء ممن يؤدب أولادهم ولا يصدر هذا إلا عن جاهل أو غافل والظاهر أنها لغيره وقد كان الكسائي يعلم أولاد الرشيد ويقرأ الناس القرآن ويعلمهم نحو اللغة حتى أصير البرص في وجهه ويديه في آخر أيام حياته. فكره الرشيد ملازمته أولاده وأمر أن يبحث له عن من ينوب عنه من في العلم والخلق ولم يشأ الرشيد أن يجابهه بالسبب الحقيقي في ذلك ولكنه تلطّف معه في القول. وقال له إنك قد كبرت ونحن نحب أن نريحك ولسنا نقطع عنك جاريك فأناب عنه في الميزه علي بن مبارك الأحمر في تأجيب أولاد الرشيد وخرج هو من طبقة المؤددون إلى طبقة البلساء والمؤانسين فكان ملازم للرشيد يصحبه في أسفاره ورحلاته إلى أنك مات رحمه الله في إحدى هذه الرحلات عنوان مؤدب ومعلم ومقرئ. عرفنا من قبل أن الكسائي أدب الخليفه هارون الرشيد ومن بعده ولديه الامين والمامون وكان الكسائي ممن وصل بالتعليم وكسب به مالا أما إقراء القرآن الكريم فقد شرق فيه صيبه وغرب فهو أحد القراء السبعة المشهورين وقد قرأ عليه خلق كثير لبغداد وبالرقة وغيرها من البلاد قال الخطي البغدادي كان الكسائي واحدا الناس في القرآن يكثرون عليه حتى لا يبغى الأخذ عليهم فيجمعهم ويجلس على كرسي ويكتب القرآن من أوله إلى آخره وهم يستمعون حتى كان بعضهم ينقط المصاحف على قراءته، وأخرون يتبعون مقاطعه ومبادئه ويرسمونها في الوائحه وكتبهم وكان في أول أمره يقرأ بقراءة حمزه بن حبيب الزيات، ثم اختار له قراءة خاصة به عرفت بقراءة الكسائي، وقد جمعها من قراءات السلف وآثار الأئمة قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القراءات وكان الكسائي يتخير القراءات فأخل من إقراءة حمزة ببعض وترك بعض وكان من أهل إقراءة وهو كانت علمه وصناعته ولم يجالس أحدا كان أضبط ولا أقوى بها منه كما قال ابن مجاهد اختار الكسائي من حمزة, حمزة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 فلما سلمت ضربوني بالنعال والأيدي وغير ذلك حتى غشي علي واتصل الخبر بالرشيد فوجه بمن استنقذني فلما جئته قال لي ما شأنك فقلت له قرأت لهم ببعض قراءة حمزة الرديئه ففعلوا بي ما بلغ أمير المؤمنين فقال بئس ما صنعت ثم ترك الكسائي كثيرا من قراءة حمزة عنوان شروخه تلقى الكسائي العلم على مجموعة كبيرة من شيوخ عصره في النحو واللغة وعلوم القرآن وقراءاته وفي يلي قائمة هجائية بأسماء هؤلاء الشيوخ إسماعيل بن جعفر ابن أبو كثير الأنصاري مولاه أبو إسحاق توفي وفو سنة من هجرة. جعفر الصادق ابن محمد الباطر، ابن علي زي العابدين، ابن الحسين ست النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 48 ومئة الأعمش سليمان بن مهران الأسدي ولاء أبو محمد الأعمش توفي سنة 48 ومئة حمد بن عمر الأسدي الكوفي ذكر ذلك ابن الزبري في غاية النهاية ولم يذكره في ترجمة الكسائي حمد بن حبيب ابن عمارة ابن إسماعيل أبو عمارة الزيات الكوفي توفي سنة ست وخمسين ومئة. الخليل بن أحمد الفراهيدين أبو عبد الرحمن الأزدين البصري توفي سنة خمسين وسبعين ومئة. زائلة بن قدامه أبو الصلك الثقفي توفي سنة أشدها وستين ومائة. سعيد بن مساعده أبو الحسن الأخفش توفي سنة خمسة عشر ومئتين. وفي معظم المصادر أن الكسائي ذهب إلى الأخفش بالبصرة سرا وسأله أن يقرأ عليه كتاب سيبويه وحمل إليه خمسين دينارا لذلك. وفي إرشاد الأريد أنه وجه له دينارا. قال الأخفش وكان الكسائي يقول لي هذا الحرف لم أسمعه أكتبه له فأفعل. وفي إرشاد الأريب كذلك أن الأخفش كان يؤدب ولد الكسائي. سفيان بن عولمة ابن أبي عمران الكوفي ثم المكي توفي سنة 98 وتسعين سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري شريح بن وزيد أبو حيوه الحضرمي توفي سنة ثلاث ومئتين شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحناط الأسدي توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة عبد الرحمن بن سكين أبو محمد بن أبي حماد الكوفي أبو عمرو بن علاء زبان بن علاء بن عمار توفي سنة أربع وخمسين ومئة. ويدكر صاحب مفتاح السعادة أن الكسائي لقي أبا عمر وخدمه نحو من سبع عشرة سنة ونحن نشك في طول هذا اللطاء عيسى بن عمر التقفي توفي سنة 49 ومئة عيسى بن عمر الأسدي أبو عمر الحمداني الكوفي الضرير توفي سنة 56 ومئة قتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن الأزاذاني ذكر ذلك في غاية النهاية وقد قرأ على الكسائي كما قرأ عليه الكسائي ولا مبرر لشك برجسر آسر في ذلك محمد بن الحسن بن أبي ساره أبو جعفر الرؤاسي الكوثي في سنة سبع وثمانين محمد بن سهل الأسدي الكوفي المعروف بالمقعد محمد بن عبد الرحمن ابن أبو ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي توفي سنة 48 ومئة. محمد بن عبد الله بن ميسرة عبد الرحمن العرضني الكوفي توفي سنة 55 ومئة معاد بن مسلم أبو مسلم الهراء توفي سنة وتذكر بعض هذه المصادر أن معاذ الهراء أول شيوخه في النحو عندما يخل الكسائي وعابه الناس فسأل عن يعلم النحو فارشدوه إلى معاذ الهراء فلزمه حتى أنفد ما عنده ثم خرج إلى البصرة فلقي الخلول وجلس في حلقته المفضل ابن محمد بن يعلى بن عامر الضبو توفي في بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني جونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي مولاه من البصري توفي سنة 280 ومئة هذا ويذكر صاحب غاية النهاية أن الكسائي قرأ على طلحة بن مسره ولم يذكر ذلك في ترجمة الكسائي وطلحة هذا توفي سنة 200 ومئة ويستحيل من ذلك التقاء الكسائي به عنوان تلانيده لم نسعد شيخ بكثرة تلاميذه كما سعد الكسائي وقد سبق أن عرفنا أنهم كانوا يكثرون حتى لا يضبط الأخذ عليهم وفيما يلي قائمة هجائية لمن ذكرته المصادر من هؤلاء أحمد بن حسن نقرئ الشام أحمد بن الصباح ابن أبي سريج النهشلي توفي سنة ثلاثين ومئتين إسحاق البغوي إسحاق ابي إسرائيل أييد ابن المتوكل الأنصاري البصري توفي سنة 200 زيدي ابن عثمان النحوي المغربي الأندلسي ذكر ذلك في طبقات الزبيدي أبو الحسن الأعز خلف ابن هشام ابن ثعلب ابن خلق أبو محمد الأسدي البزار البغدادي في وفيا سنة 29 ومئتين سلم ويه النخوي الكوفي وفي إنباه الرواه أنه أخذ عن الكسائي جزءا من النحو وتصدر لإفاة الطلبة صالح ابن عاصم الناقط الكوفي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 قال وأخبرني أنه كان يبرسها بالليل والنهار حتى في الخلاء. ويروي أبو الطيب النووي قصة اتصال محياني بالكسائي. فيقول قال الأحمر خرجت من عند الكسائي ذات يوم فإذا المحياني جالس فقال لي ادخل فاشفعني إلى الكسائي لأقرأ عليه هذه النوادر. قال فدخلت على الكسائي. فقلت له فقال هو بغيب تقيل الروح قال فعلب وكان المحياني ورعا قال الأحمر فقلت له أحب أن تفعل فأجابني فخرجت إلى المحياني فقلت له قال له كذا وكذا فلم لا تنبسط معه فقال دعني وإياه قال المحياني فدخلت عليه فإذا هو قاعد على كرسيه الملوكي وعليه مقدارية مشهرة وعلى رأسه بطيخية وبيده كسرة سنون يفتها لبن حمام قال ثعلب، وكان السلطان قد أفسده قال فقال ما تقول في النبي قلت أنا قال نعم قلت أنا أحسوه ثم أفسوه قال فضحك مني وقال أنت ضريف اكتم ما سمعت وقرأ ما شئت فقرأت عليه وخرجت فإذا الحجارك تأخذ كعابي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 فأفحمه الأحمر وكان مروزيا وهو أول من دون عن الكسائي قال الفراء أتيت الكسائي وإذا الأحمر عنده غلام أشقر يسأله ويكتب عنه في أنواحي وقد بقل وجهه. ويرود مقادم فصة اتصال الأحمر بالكسائي فيقول كان الأحمر صاحب الكسائي رجلا من الجن من رجال النوبة على باب الرشيد وكان يحب علم العربية ولا يقدر على مجالس الكسائي إلا في أيام غروب نوبته وكان يرصد مصير الكسائي إلى الرشيد ويعرض له في طريقه كل يوم فإذا أقبلت تلقاه وأخذ بركابه ثم أخذ بيده وما شاءه إلى أيامه السكر وسأله في طريقه عن المسألة بعد المسألة فإذا دخل الكسائي رجع إلى مكانه فإذا خرج الكسائي من الدار تلقاه وأخذ بيده وما شاه إلى أن يركب ويجاوز المضارب ثم ينصرف إلى مكانه فلم يزل كذلك يتعلم المسألة بعد المسألة حتى قوي وتمكن وكان فطنا حريصا فلما أصاب الكسائي الوضح في وجهه وبدنه كره الرشيد ملازمة أولاده فأمر أن يرتاد لهم من ينوب عنه من يرتدوا به وقال إنك قد كبرت ونحن نحب أن نريحك ولسنا نقطع جاريك فجعل الكسائي ودفع ذلك ويتوقع أن يأتيهم برجل فيغلب على موضعه إلى أن ضيط عليه مشدد وقيل له إن لم تأتينا أنت من أصحابك برجل ارتدنا نحن لهم من يصلح وكان قد بلغه أن سيبويج يهد الشخص إلى بغداد والأخفش فقلق لذلك ثم عزم على أن يدخل إلى أولاد الرشيد من لا يخشى ناحيته ومن ليس يمر الشد من أصحابه فقال للأحمر هل فيك خير؟ قال نعم قال قد عزمت أن استخلفك على أولاد الرشيد فقال الأحمر لعلي لا أفي ما يحتاجون إليه فقال الكسائي إنما يحتاجون في كل يوم إلى مسألة لي في النحو وبيتين من معاني الشعر وأحرف من اللغة وأنا ولقنت في كل يوم قبل أن تأتيهم ذلك فتحفظه وتعلنهم فقال نعم فلما ألح عليه قال قد وجدت من أرضاه وإنما أخرت ذلك حتى وجدته وأسماه لهم فقالوا له إنما اخترت لنا رجلا من رجال النوبة ولم تأتي بأحد متقدم في العلم فقال ما أعرف أحدا في أصحابي مثله في الفهم والصيانة ولست أرضى لكم غيره فأدخل الأحمر إلى الدار فجعل يختلف إلى الكسائي كل عشية ويتلقن ما يحتاج إليه أولاد الرشيد ويغضو عليهم فيلقنهم وكان الكسائي يأتيه في الشهر مرة أو مرتين فيعرضون عليه بحضرة الرشيد ما علمهم الأحمر وكان الكسائي لا يسألهم إلا عما لقنهم الأحمر فيجيبونه عنه فيثني على الأحمر بذلك ويرضاه فلم يجد الأحمر كذلك حتى صار نحويًا وحسنت حاله وعرف بالأدب حتى قدم على سائر أصحاب الكسائي ولم يكن قبل حتى قدم على سائر أصحاب الكسائي ولم يكن قبل ذلك له ذكر ولا يورث. ويبدو أن الأحمر لازم الكسائي قبل ذلك مدة طويلة. يأخذ عنه غير أنه لم يكن يحصل إلا القليل. فقد قال عنه سعدون القارئ.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 والكسائي يهزأ به ويعبث وينكر أنفه رجع إلى ذكر تلاميذه أبو عمر الدوري حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان توفي سنة ستة وأربعين ومئتين عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي الشيزري الحنفي الفضل بن إبراهيم بن عبد الله أبو العباس النخوي القاسم بن سلام أبو عبيد الخراساني الحروي البغدادي توفي وفو سنة وعشرين ومئتين وكيبة بن مهران أبو عبد الرحمن النحوي الخوفي الأزاذاني الإسبهاني الميث بن خالد أبو الحارث البغدادي توفي سنة اربعين ومئتين محمد بن زياد ابو عبد الله المعروف بابن الاعرابي توفي سنة احدى وثلاثين ومئتين محمد بن سفيان بن وردان الحذاء الاسدي الكوفي محمد بن المغيره الاسدي محمد بن واصل ابو علي الكوفي محمد بن يزيد بن رفاعه بن سماعه ابو هشام الرفاعي الكوفي توفي سنه ثمان واربعين ومئتين ابو مسحل الاعرابي عبد الوهاب بن قريش البغدادي النحوي ميمون بن حفص ابو توبة النحوي الكوفي نصير بن موسى بن ابي نصر ابو المنبر الرازي البغدادي النحوي وفي سنة أربعين ومئتين، وفي تهذيب اللغة كان علامة النحوي جالس الكسائي وأخذ عنه النحو وقرأ عليه القرآن. هاشم بن عبد العزيز أبو محمد البربري البغدادي. إشام بن معاوية أبو عبد الله البرور الكوفي النحوي. وفي سنة تسعين ومئتين. يحيى بن آدم بن سليمان بن خالد بن أسيف أبو زكريا الصلحي توفي سنة ثلاث ومئتين يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديراني المعروف بن فراء توفي سنة سبع ومئتين يعقوب الدروقي وقد انفرد بن في غاية النهاية بذكر عابد آخر من تلاميذ الكسائي أخذوا عليه القراءة. وهم أبو اسحاق إبراهيم ابن الحريش وإبراهيم ابن زادان وأحمد بن جبير بن محمد وأحمد بن أبي دهن أبو بكر أبو الكوفي وأحمد بن محمد بن واصل أبو العباس الكوفي وأحمد بن منصور السراج أبو بكر البغدادي النحوي. وأحمد بن واصل البغدادين وإسماعيل بن مدان الكوثي وحافظ الوليد بن نيمون أبو أحمد الأعور وحجاج بن موسى بن قتيبة وحمدين بن حارف الخزاز وحمدويه بن نيمون القارئ وحميد بن الربيع أبو القاسم السابوري الخزاز وزكريا بن وردان أبو يحي السللي وزكريا بن يحيى الناطي وسرود بن يونس بن ابراهيم أبو الحارث البغدادي وسورة بن المبارك الخراساني الدينوري وشريح بن يزيد ابو حيوه الحضرمي وعبد الرحمن بن واقض ابو مسلم الواقضي الختلي البغدادي وعبد الرحمن بن حبيب ابو محمد البغدادي وعبد القدوس ابن عبد المجيد، وعبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان، وعبد الملك ابن قريب أبو سعيد الأصمعي، وعبد الواحد ابن ميسرة القرشي، وعبيد الله بن موسى أبو محمد ابن ابي المختار العبسي الكوفي، وعدي بن زياد، وعروة بن محمد الأسدي الكوفي، وعلي بن خشنام، وعلي بن عاصم. وعمر بن حفص أبو حفص المسجدي، وعمر بن عيل ابن ميسرة أبو نعيم الكوفي الرازي، وعمر بن بكير أبو حفص الاسلمي وعون بن الحكم، وفورك ابن شبوبة أبو عبد الله الأصبهلين، ومحمد بن زريق أبو بكر، ومحمد بن زكريا النشابي. ومحمد بن سعدان أبو جعفر الدرير الكوفي، ومحمد بن سنان بن سرح التنوخي الشيزري ومحمد بن عبد الله بن وزيد الحضرمي ومحمد بن عمر بن عبد الله بن رومي أبو عبد الله البصري ومطلب بن عبد الرحمن بن فهم البغدادي والمغيرة بن شعيب المازمين البغدادي وابنه هارون بن علي بن حمده أبو إياس الكوفي الكسائي وهارون بن غيسى وهارون بن وزيد أبو موسى الفارسي البغدادي ويحيى بن زياد أبو زكريا الخوارزمي، ويعقوب بن إسحاق أبو محمد الحضرمي البصري وقد جعل ابن نبيل من كلاملة الكسائي إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو خطأ فقد توفي هذا المروزي سنة 86 ومئتين كما جعل طاش كبرزادة أبا العباس المدرب من تلامبته وهو خطأ كذلك فقد ولد المدرب سنة 10 وتوفي سنة 85 ومئتين عنوان بناظراته ومدارسه مع علماء عصره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 نحصل علماء الذين التقى بهم الكسائي على بساط البحث والمناظره في مجالس متعددة وسنرتبهم ترتيبا هجائيا وندل على أمكنة فروض مجالسهم العلمية مع الكسائي في المصادر المختلفة مع الأخش سعيد مسعده ومع الأصمعي في مجلس الرشيد ومع حمزه بن حبيب الزيات ومع سيبويه في مجلس يحيى بن خالد البرمكي حول المسألة الزنبورية ومع عيسى بن عمر الثقافي ومع الفراء ومع الفقيف محمد بن حسن ومع مروان بن سعيد بن عباد ومع المفضل الضبي بحضرة الرشيد ومع اليزيبي ومع أبي يوسف القاضي ومع يونس بن حبيب وفاة الكسائي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 حتى إذا اشتهر أمره وسار في الخافقين ذكره اهتم الناس به ورصبوا نشاطه في خدمة العلم وكان يوم وفاته بما يذكر ما أخباره وتعداد مآتره وكان من المفروض والحال هذه أن تختلف المصادر في تحديد تاريخ الوفاة ولكننا قلما نعثر على اجماع في ذلك بسبب اعتماد الناس في ذلك الزمان السحيق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 لعلنا نقف من دونها على الرأي الصواب من فضلك تابع بقية المادة